وَجَعَلَ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاهوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لعل أخرتنا إلى أجل قريب قل متى عدت يا قليل والآخرة خير لمن التقا ولا تظلم فتيل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 فَمَنْك مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا